فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين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 الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولا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 بأسهم بينهم شديد تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم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 أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين لو أزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة لو أزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة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 عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك